قَالَ فِي الْعَوْنِ آمَنْتُمْ بِي قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ قَالُوا إِنْ آمَنْتَ بِي قَبْلَ أَنْ تُؤَذِنَ لَنُؤْمِنَنَّ إِنْ آذَنْتَ فَأَنتَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تُخَب مِنْ هَا أَه فس